منزلة الرضا وكنا قد تحدثنا عن الأسباب الموجبة للرضا وقلنا الأسباب التي توجب وتولد الرضا وتقنع المؤمن والمسلم أن يكون راضيا بأقدار الله عز وجل وأقضيته الكونية والشرعية جعلها ابن القيم في إحدى وستين سبب وقد تحدثنا عن نحو عشرين من هذه الأسباب يقول الحادي والعشرون من الأسباب التي توجب الرضا أن الرضا يوقفك على قضية مهمة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 والله لا يحب كل مختال فخور يقول ابن القيم واما عدم عدم الاسى على ما فات هذا محل اتفاق ولكن الاشكال الا تفرح بما اتاك وهذا هذا هو الاشكال لا يقدر عليه كل الناس قد الانسان يصل لدرجه من الرضا اذا فاته شيء لا يتاسف لكن اذا وجد وادرك شيء أن لا يفرح هذا لا يقدر عليه كل الناس وابن القيم كأنه يأتي بقضية يناقشها بعم يقول الذي تفرح به ربما في دواخله وثناياه مصيبة تذهبه فكيف تفرح بشيء أصلا قد ينفلت من بين يديك في يوم من الأيام مثلا الكي لا تأسوا على مفاتك راحت منك أموال باعت أموالك لو قلت مقدره ومكتوبة وما منها مفرق ما بتتأسف اصلا طيب اشتريت عربية جديدة دي ما في طريقة إلا تفرح لكن لو قلت العربية دي ممكن تصورت بخطة نفسك المصائب التي ممكن أن تكتنف هذه السيارة تقول والله يمكن تعمل حادث أول ما تكون جديدة طوالت خير إنه يمكنك تعمل حادث وتكسر حتى حتى ده بخليك ما تفرح بها إنما تتعطاها كسبب من الأسباب بل قلت من الفرح بالعربية مش امتلاك العربيه امتلاك السيارة مفيد لكنك تقول ربما فيها حتفي ربما فيها أجلي قلت له لو اشترى عربية جديدة لنج وقال لا بتموت فيها ما بيشتريها لكنه يكون عارف أنه موت يشتريها ويموت فيها وبالتالي مخاطبة النعمه المفروحي بها بالمصائب يجعلك لا تفرح بها أو يقلل فرحك بها دي النقطه النقطة التي بعدها قال لابن القيم قواعد وأهم ما يعجبني في حديث العلامة ابن القيم انه يعطي قواعد ادبيه تربويه يقول الرضا يفرغ القلب لله والصخر يفرغ القلب من الله وده صحيح الرضا يفرغ هذا القلب لله اذا رضيت اصلا معظم الاكدار هموم ودنيا يعني انت بخليك ما ترضى شنو فقدت شيء من الدنيا لو انك اخرجت الدنيا من قلبك معناها انت افرغت قلبك لمن لله اما اذا سخطت فانك افرغت قلبك من من الله وبالتالي يقول ان من رضي ملا الله قلبه قناعه ورضا وامنا ودي هم حاجه في الرضا ازول الراضي يعني تجده لا يتزعزع ولا يسومه ويسيئه شيء طالما أنه وطن نفسه على القليل النقطة التي بعدها قال الرضا يثمر الشكر وده صحيح أعلى مقامات الإيمان الشكر أجز الراضي يرى نفسه لم ينقص وكأن مكروه لم يصبه وبالتالي تجده من الحمادين أي الذين يكثرون من من حمد الله وبالتالي يكون من الراضين أفكد لا يتصور شكر بغير رضا هل يمكن ذلك يكون شاكر وهو صاخر دي وحتى دي واحد كيف الأحوال يقول ليك كعبة وما مرتاحين والأمور كلها زي, زي في وما في طريقة ذاته وفلسنا و... ده شو ده يعني يكون شاكر ده ها يش كون كيف ده ده عنده شكر لاعد شكر وبالتالي اقول ان الرضا يثمر الشكر وكذلك قال الرضا ينفي عن العبد آفات الحرص والتكالب على الدنيا شوفوا اصلا دائما الرضا متعلق بالدنيا ويعطي قاعده كلما عظم المرء الدنيا كلما اعطاها مساحة كبيرة في قلبه وبالتالي إذا نقصت تألم وعلى قدر حب الناس للدنيا يتألمون عند فقدها ومن كان قلبه من الدنيا خال والدنيا في يده إذا ذهبت الدنيا من بين يديه لا يتأثر شيئا وبالتالي الراضي قليل التعاطي للدنيا والصاخط تجده حريص على الدنيا وبالتالي حرصه اوجد له السخط لماذا لانه يحرص فان لم يحسن اذا فاته ما حرص فيه ما الذي سوف يحصل السخط والضجر والقلق والهم والغم والتردد والشكوك والظنون وهكذا وكذلك ابن القيم يقول أن من الأسباب الموجبة للرضا أن الشيطان لا يغفر من الإنسان إلا عند ذهاب الرضا وزواله شوف الشيطان يتمكن من الإنسان عندما يفقد الإنسان إرادته لماذا؟ لأن الله خلق الشيطان بإرادة وخلق الإنسان بشنو؟ بإرادة فلا يستطيع الشيطان أن يؤثر عن الإنسان إذا ضعفت البنية الإرادية سهل على الشيطان أن يلعب وأن يغفر ب بال بال بال بال بالإنسان ومتى يفقد الإنسان بنيته الإرادية عند الغضب الشديد عند الغضب الشديد أزول من يغضب ذلك الغضب من الشيطان بعد لا يستطيع أن يستعيد ويس وعندها يستطيع الشيطان ان يسيطر عليه ويوجهه ممكن يقتل ممكن يسيء بعد ما يغضب ويلزل منه الغضب تولد تود كده كده كده ولا حول ولا قوه الا بالله ازعل من نفسه ما كانت له اراده سلبت ارادته عند الغضب وبالتالي لعب به الشيطان لذلك قال السلف اذا غضب الادمي لعب به الشيطان كما يلعب الطفل بالكره والثانيه عند الصخط وبالتالي عند المصائب ياتي الشيطان ويحضر اذا فقد المؤمن ارادته صار العوبه الشيطان لعب به كما يريد يخلبه عذاب يفلت ويفعل وبالتالي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي الله يا اخي انت عارف لو تشوف النياحه المره القافيه النياحه بتقول شعر شعر تسكر الميده تقول شعر مع انها ما منها للشعر الشعر الشعر جاء من وين هذا ما القاه الشيطان على لسان تبكي الناس كلها والناس عند المصائب يفعلون الافاعيل وعند ذلك حضور الشيطان وكما ان الشيطان يلعب بمن فقد ارادته نتيجه غضب كذلك يلعب بمن فقد ارادته نتيجه فرح شوف الحفلات بيحصل فاشم. عاملة أحمر وأخضر وشم. ما عارف زي الشيطان كده ما لكيف الحفله دي بيرقصوا رقص جد ونرقص رقص لو ده توقفوا توقفوا وبالتالي قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان مزمار عند نعمه ده شغل الحفلات ورنه عند مصيبه لانه الشيطان بيكون حاضرين الاثنين واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركه في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا في ناس ما بيحمد الله او بيحمد الله بدون رضا والرضا اصلا في القلب الواحد تقول له كيف الحال يقول لك غايته الحمد لله الحمد لله عرفنا غايه دجن ما في ذكر من الأذكار اسمه غايته في ذكر اسمه غايته يقول لك تقول ليك كيف حال يقول ليك غايته الحمد لله أو واحد تقول له كيف الحال يقول ليك نقول شنو الحمد لله ده ما شكر لله ولا حمد بضرب من ضروب السخط أو حمد. دي الحمد لله لكن ما تم صح نقول ليك الحمد لله لكن كأنا شنو ما تم هنا ابن القيم اورد مسألة تربوية قال الفضيل بن عياط رحمه الله مات له ولد فضحك بعدين يدفنوا في الجنازة ضحك يتبسوا ويضحك قالوا أتضحك وقد مات ابنك قال إن الله قضى بقضاء فاحببت أن أرضى بقضائه ابن القيم قال وأنكر الطائفة سلوك الفضيل وقالوا سلوك محمد عليه الصلاة والسلام كان عندما فقد ابنه بكى ابن القيم يعجبك قال المقامات مختلفة البكاء عند فقد الطفل رحمة البكاء عند فقد الطفل شنو؟ رحمة وما فعله الفضيل رضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسع جميع المقامات رضي بقلبه وأظهر الرحمة بعينه والفضيل ضاق عن سعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يجمع بين الرحمة والرضا فغلب الرضا وترك الرحمة وكأن قلبه قسى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا وبين الرحمة معا وبالتالي قال ومن الناس من يظهر الرحمة ويغيب الرضا تماما وهذا جزع ومن الناس من يظهر الرضا ويغيب الرحمة كمن كالفضيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان جمع بين الرضا وبين الرحمة عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عن يعني إرغام الشيطان الشيخ محمد حامد الفقي ما بيرضى الكلام ده عنده تعليق تحب قال اسمع زور ولده يموت يضحك قال ده مخالف للفطرة تماما يعني كأن الشيخ حامد رحمه الله حامد الفقي من الذين أنكروا أنكروا كلام كلام الفضيل ابن عياض السادس والعشرون الرضا باختصار هو اختيار ما اختاره الله للعبد وبالتالي عكسه كراهه ما اختاره الله لك يا أخي الله جابك مرة اختارك من ربنا انت كان ما اختاره الله ما اختاره الله لك ابن القيم يعتبر هذا ضرب من ضروب المحادات والمنازعة والاعتراض وبالتالي الرضا مما يوجبه ان يستقر هذا المفهوم عندك فتوطن نفسك على الرضا لتتخلص عن محادات الله ومنازعته والله هذا كلام كلام راقي طيب وكذلك يرى ابن القيم ان الرضا يخرج الهوى من القلب يا سلام الرضا يخرج الهوى شنو من القلب ليه لان هوى العبد مع ربه الى درجه ان ما اختاره الله له يقبله بانشراح وسرور ولا يرى فيه الا خيرا سواء في الدنيا او في شنو او في الاخره واحيانا قد تاتي مصيبه تصيب العبد فتكون له خيرا كيف مصيبه ترجع الانسان الى ربه توبه وهدايه فالقوم غافل تماما وغرهت وتغره الدنيا ويمتلك ثروات ضخمه فجاه تحصل له مصيبه تهزه وترجعه الى ربه ومولاه خير له خير كان خير له يكون فيما هو فيه من المال والطغيان ام افضل له انه رجع وآب الى الله عز وجل لولا هذه المصيبه التي جعلها الله سببا لهدايته لمؤكده هذا كثير جدا يا اخي انا بعرف بس عجيبه جدا كانت بتدرس في الجامعه وتخرجت واشتغلت وهي طبيبه وتخصصت وكانت يعني ترغب في الزواج من شيء معين يعني مواصفات معينه كويس قام الزوجة طبيب أقل مما تريد الزوجة طبيب أقل مما تريد وأنجبت منه ستة وهم في طريقهم في الطريق حصل حادث حركة وتوفي زوجها في حادث الحركة خلاص بقت مرأ وأرملة وقعدة أصحاب المصفات العالية أعلاهم درجة تقدم لها تقدم لها شأن الزواج وعندها كم ستة وافقت بفرح شديد تخيل كلامنا الشداء شنو يعني من الأول ما فينا تقدم لها لكن لانها صارت ام لايتام تحرك هؤلاء الأخيار والفضلاء وتسابقوا عليها وكل زوج يقول عنده شرف انو شنو يربي هؤلاء الايتام تربيه الايتام من باب مصيبه لكن من باب اخر فتح ليها مجالات هي لي كانت ترغب فيها وتتمناها ربنا وصل الى ما تتمنى عبر محطه المصيبه لو كان ما في مصيبه ما كان بتصدل الكلام ذلك إخواننا والله الكودة ربنا بسيره وبصرفه وبدبره تدبير لا أملك إلا أن أقول خاشعا وذليلا إنه تدبير الحكيم اللطيف الخبير ما عندك أكتب من كده تدبير الحكيم اللطيف الخبير هذا كده المصائب في ظاهرها شر ولكن الله حشى المصائب بالخير ولو عددت كل شيء في المصيبة لن تعدم أجرها ولا ثوابها ولا ما فيها من الحسنات والمقامات العلية في الآخرة وبالتالي هل تخذ المصيبة من خير؟ هل تخذ المصيبة من خير؟ وذلك لطف اللطيف اي والله هذا لطف اللطيف سبحانه وتعالى وبالتالي اقول ان الرضا يخرج الهوى من القلب فيكون الهوى تبعا لمراد الله لكن كثير من الناس يريد ان يكون مراد الله تبعا لهواه وهذا لا يكون اتريد مراد الله تبعا لهوى؟ الله يديك اي حاجه لا يديك اي حاجة يعطيك بحكمته البالغه وقدرته القاهره وجلاله اللطيف سبحانه جل جلاله في علا يا سلام الثامنه او الثامن والعشرون الرضا ده كلام عجيب الرضا اجل ما فيه ثمرته رضا الله عنك ثاني ذلك شنو رضي الله عنهم ورضوا عنه من رضي عن الله رضي الله عنه طيب بعدها يرى ابن القيم يا سلام ودلنا اللطائف ان الرضا هو اشق شيء على النفس بل ابن القيم يرى ان الرضا ذبح نفسه هو أن الرضا ما سهل أنت لو بتقني في درس ولا تسمع درس الرضا والزول يرضى سهل جدا لكن المحك العملي كويس والفيصل الحقيقي عند محكات المصائب والمحن وفي أتون المشكلات والمعضلات عندها يظهر الرضا إذا استبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى وبالتالي أقول في هذه الجزئية يا السلام الرضا يعني ذبح نفسي وكيف تذبح النفس بمخالفة هواها وطبعها وإغادتها ومشتهاها أنت الرضا النفس دائرة تتألم وانت بتمنعها النفس دائرة تحصل شيء وما شيء أنت تقول لا أصرف في النظر خلاص الموضوع فات فات لا تتفتي, إلى... تتفتي إلى الوراء لا تلتفتي إلى الوراء وهذا يحتاج إلى قوة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يقدرنا على هذا وان يرضينا بأقداره وأقضيته وأن لا يجعلنا ممن يلتفت إليها فاتك خلاص انتهى الكلام وبالتالي يقول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه عنه مرضيه من قبلت بالله وبالتالي قبل الله شنو قبلها الله عز وجل الثلاثون الرضا متعلق باوامر ربه الدينيه قالوا ولذلك يولد اخواننا في حاجه حتى في الشريعه انت بتكون ما وقع عليك يعني ربنا بيقول حاجه انت كان شايفه ما جاي تحترض عليه وهذا يخالف الرضا تسمع ايه تسمع حديث تسمع اشياء انت تتعاطاها وما بتقول دي حرام ذاكوا اما الراضي يتلقى اوامر الله بتسليم والله في واحد كلمني عازف كبير عازف من اكبر العازفين تاب قال لي والله انا ما كنت اتصور انو اعيش يوم بغير موسيقى والآن هي اضغط شيء إلى نفسي وأسوأ شيء أراه في الدنيا قال لي شفت كيف وبالتالي دوهم يقول لك ما يتعيش تعيش بدونه كده ليه ما بيعيش بدونه شنو شو دوهم وتعلق بأوهم طيب الحادي والثلاثون من موجبات الرضا أن جميع المعاصي والمخالفات سببها عدم الرضا بقاعدة يقول ابن القيم طيب قال وإنت كان دايل تتأكد من هذا الكلام من يعرف نفسه بالنقص ويدرك نفسه وحقيقتها يعلم أن النفس لا تعصي إلا إذا فقدت الرضا وبالتالي يا رب القيم أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا طيب الثاني والثلاثون والله ده كما قال من القيم ده يعتبر النقطة الثانية والثلاثون الرضا عدم الرضا شوف القيم ده والله من القيم ده نجيب قال عدم الرضا باقدار الله واحكامه الشرعيه والقدريه تفتح ابواب البدع طبعا ازود بيقول ما عند علاقه بالبدعه تكلم عن بدعه الرافضه رفضوا ماذا رفضوا خلافه ابي بكر وعمر وبالتالي تجد الرافضه الى يومنا هذا ينوحون في كل عاشوراء على من هذا الحسين بن علي رضي الله عنه وهل النياح جائزة على الحسين وعلى غيره جائزة يضربون وجوههم وابناؤهم ويبكون ويشقون وجوههم وابدانهم بالسكاكين فتسيل دماؤهم غير عندهم رضا شيء عجيب الخوارج ما عندهم رضا خرجوا على الحمام ولم يرضوا بالاحكام التي امر الله عز وجل بان لا يخرج المسلم على امامه والله دي ضربه في الصميم عدم الرضا يفتح ابواب البدع تتخيل مذهب كامل وطائفه كامله تقوم على موالاه افراد تنوح عليهم وتجعل الدين كله فيهم اللي هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز المغالات في آل البيت وانما اكثر من يحب آل البيت هم اهل السنه اكثر من يحب آل بيته منهم اهل السنه يحبونهم حبا شديدا وبالتالي لا يخالفون منهجهم هل منهج آل البيت فيه سب الصحابة والصخط والعوين لما انتبشي الحج ولا المدينة بتبقى الرافض دينا الشيعة تلقى يمشي جنب البقيع يجنب ويبكو قال البقيك ويشنب قال جيبك قال ليه بيبكو ما في رضا ما في صدق شفت كيف وصحابة وفضلاء لا ما فيهم كلام ولكن أن تقيم دينك على معادات صحابة وتفضيل اخرين عليهم وأن يكون هذا دينك هل ليس بذين رب العالمين دين رب العالمين الكتاب والسنة طيب الثالث والثلاثون دي برضو خطيرة الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه اتكلم معنا شنو؟ الرضا معقد نظام شنو؟ الدين ظاهره وشنو؟ وباطنه قال فان القضايا لا تخلو من مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم ولذ وبلايا مؤلمه الانسان البرد كويس يتعامل مع كل طضية النعم عنده لها شكر البلايا المؤلمة عنده لها شنو؟ الرضا المباحات يتعطاها بمقدار المحرمات والمكروهات يبتعد عنها وبالتالي يوفي المقامات حقها وبالتالي يكون قد أتم مقامات الدين كلها ثم يقول عدم الراضي يحق بإبليس لأن إبليس أبا أن يرضى لحكم الله الله قال له أسجد أبي أسجد شو إبليس ده مخلوق شوف الخلق يؤثر في الإنسان إبليس مخلوق من النار والنار من سماتها أنها هوجاء وأنها طائشة النار دي كان قامت يصعب السيطر عليها عرفتها هائجة وقائشه ومتعاليه وإبليس مخلوق من النار ربنا قال له ويد قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس قال اسجد لمن خلق من طين بيجي يبحث صار ابليس يبحث عن النواقص في الاخرين انت لكم ما الاخرين ااسجد لمن خلقت طينا خلقتني من نار وخلقته من, شنو؟ من طين وزعم ابليس ان ماده النار افضل من ماده الطين وهذا باطل حتى في المقارنه لو جبت الطين وجبت النار الاقيم ياتي الطين ما في مقارنه ينبت الزرع ويعلي البناء ويحصن البيوت ويستر العورات هذا الطيب النار بتعمل شنا بتحرق ولو أرادوا أن يستفيدوا منها إلا بمقدار يعني الجذبية الأكل بمقدار بسيط وكان الشيطة طلع من الطور قد تخلوا بيتقوموا جارين وجوكم المطافي مطافي كويس؟ يطفو شنو يطفو النار وبالتالي يرى أن فيه شبه من إبلس أيوان وجه جدا يقول ابن القيم ايضا مما يوجب القدر الذي تكرهه ولا يلائمك لا يخلو من أن يكون عقوبة لذنب انت طوال الكلد شنو عقوبة لشنو؟ لذنب وبالتالي تعتبر الذنب مرض والمصيبة دواء لما تتعامل مع المصيبة تعتبر شنو دواء ولولا تدارك الحكيم قالوا الحكيم منه الله عز وجل ويكان يسموه الممرض والمساعد الطبي يسموه شنو يسموه حكيم والطبيب برضه يقول له شنو يقول له حكيم كويس؟ بالتالي الرضا اذا تاملت هذه القضيه رضيت بالمصيبه ثم حكم الرب ماضي في عبده وقضاؤه عدل فيه ماضي في حكمك وعدل في قضاؤك وهذا يعني ان عدم الرضا مش مش على بجور جور وظلم وبالتالي قضاؤه يعم الذنب يا اخي ده كلام كلام لطيف لطيف جدا شو كلام ده كيف شو كيف مهم يقول المصيبه اذا وقعت عليك إنما هي من باب العلاج وشوف يقول لك فقد تكون عقوبة المصيبة قد تكشن عقوبة على ما فعلته وإن لم تكن عقوبة تكلم كلام بالمناسبة عجيب قال ابن القيم أسوأ أنواع العقوبة ليست المصيبة التي تمحو أثر العقوبة أسوأ أنواع العقوبة الذنب الذنب كيف كون تذنب معناها خل الله بينك وبينه ورفع تأييده وتوفيقه عنك فوقعت في الذنب أليس هذا عقوبة ولذلك يا رب القيم أن أسوأ أنواع العقوبات على العاصي أي يترك العاصي بغير عقوبه أسوأ أنواع العقوبات على العاصي أن يترك العاصي بغير عقوبة ليه قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون دمى حيفيق إلا يوم القيامة حيث لا ينفع الندم لذلك يرد القيم أنك إذا أذبت ووقعت عليك مصيبة عقوبة على ذنبك كان هذا من حب الله لك لأنه يريد أن يعالجك وان يداويك لأنه حكيم يريد أن يرجعك إليه من قريب أما إذا تركك بعد المعصية بغير عقوبة فاعلم أن هذه أسوأ انواع العقوبات القيم عنده قائلة في هذه النقطة أزود أن يقولك ترك العقوبة عقوبة يقول قاعده أنا دائم بتعجبني القواعد كلام يكون متين ويعم كل الناس قال قلوب الغافلين معدن الذنوب قلوب الغافلين معدن الذنوب الكلام ذكر أن القلب المعرض عن ربه هو أكثر القلوب قابلية لأن يعص الله وبالتالي قلوب الغافلين معدن الذنوب يعني تنبع الذنوب معدن الشيء اساسه وأصله أصل الذنوب من القلوب الغافلة وبالتالي إذا تركك الله عز وجل غافلا دون أن يعاقبك بالتالي ستصير غافلا وقلبك سيكون معدنا للذنوب وربما يفضي هذا إلى سوء الخواتيم أعوذ بالله طيب ضرب مثال وكذلك ربنا قال سبحانه وتعالى عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وسبب ذلك إنه كان من المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ياتل المخلصين وبالتالي كلما قوي الإخلاص كلما خلت الذنوب وهذه قاعدة يعني, يعني جميلة جدا طيب يقول أيضا الثامن والثلاثون من الأسباب الموجبه للرضا الراضي يرضى حاجة بسيطة لان ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنما أخطأه لم يكن يصيبه إخبارنا ببقى قلت لكم هذا الكون من هو قائم على كل نفس بما كسبت بتجد تدلقى فيه أشياء عجيبة جدا كويس تدلقى ناس رقبين في لوري مماشين بل وقصتها حصلت اللوري في كبري في النيل الابيض يقطع الكبري صقر يحمل حيه ثعبان وقع الثعبان من فوق الحيه في شخص معين من دون الناس فعضه خلصه الناس وقتلوا الثعبان صار الرجل ميتا ارداه الثعبان قتيلا الحيه دي الثقر هذا يحمل الثعبان مسافة طويلة جدا مرة بصحاري وأراضي واسعة ما رماها في النيل ما رماها الكبر ذاته كبير ما وقع شده في الكبري ولا في المويه وقع في اللوري اللوري ذاته هو محله فامية وكممكن يوقع في الكبري ما في عربيه ما شاء كونه في شخص معين بالصدفة، دوكلك الصدفة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، بأصما ممكن يخطئ هذا، وما أخطأك لم يكن لجلو، يصير يحدث في الحوادث آيات رسمت أبوها، آيات من الله عز وجل يصيرها للناس، بس يحصل فيه حدث حركة يموت كلهم ويجد تحت لستك طفل رضيع. يخرج سليم ليس به شيء ده شو ده في مكسودان وقعت واغرقت الطائرة ومات من فيها لم يخرج إلا طفل طفل واحد بس وطفل لا يعي عشان نقول عمل خيارات من نفسه يدس تحت الهناي ده كده النجوم جاري قلوه كان جام جاري كان مازات فينا بيكون قاموا جارين ودجب لنا المزات في البسك دراج ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أفطعك لم يكن ليصنك ما في تفسير أكثر من هذا التفسير واصل في الدرس التاسع والثلاثون الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار أعلى أنواع عمل الجوارح الجوارح اعمال كثيرة أعمال الجوارح جاءت في سبيل الله والرضا من أعمال القلوب قال ابن قيم الرضا في القلوب بمنزلة الجهاد في الجوارح فإذا كان الجهاد ذروة سنام اعمال الجوارح فإن الرضا ذروة سنام أعمال القلوب وذكرنا صحيح كويس الأربعون يقول ان اول معصيه رضي الله بها عدم الرضا اللي هو نفس الكلام الذي شنو الذي ارجعنا اليه ثم يقول ودي نقطه مهمه جدا الراضي واقف مع اختيار ربه معرض عن اختيار نفسه وقام حكى قصه نقيم اعجبتني هذه القصه كثيرا قال جلس وهيب بن الورد ويوسف ابن أصباب وسفيان الثوري كلهم من, أجل من أجلاء العلماء قال سفيان كنت لا أتمنى الموت في يوم من الأيام ولكني صرت في هذه الأيام أتمنى موت الفجاء يعني ما قال الله قال لكن يتمنى موت سنو الفجاء فقيل له لما قال لما ارى من الفتن واخاف ان افتد ده كلام شنو منطقي ولا منطقي منطقي قال يوسف ابن اسباب اما انا فاحب البقاء فقال له سفيان الثوري ولم احببت البقاء وكرهت الموت قال لعلي أتوب وأعمل صالحا وهو ابن الورد ساكن قيل له وأنت ماذا تتمنى قال أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله أنا لا أختار شيئا أحب ذلك البقاء الموت. أحب ذلك إلي أحبه إلى الله قال فقام سفيان الثوري وقبله بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة قال دي روحانية عالية روحانية ورب الكعبة وبالتالي هذا استوى عنده الموت والحياه لأنه وقف مع اختيار الله له والله توحيد علي قال أنا لا أختار شيئا أحب ذلك إلي أحبه إلى الله أورد ابن القيم قصة عجيبة جدا هنا لعلها تأتي بعد قليل وهي قصة عمران بن الحسين لعل عبدالله بن الطرف بن الشخير دخل عليه فوجده كان في آخر عمره مرض وشلة مشلول وشنو وراجد مشلول وراجد فجاءه وبكى بكاء شديد فقال ما يبكيك قال لي ما أنت فيه قال له عمران بن الحصين أنا أحب هذا لأن الله يحبه وأنا سعيد وقال له يا ابن أخي سوف أخبرك بشيء لا تحدث به حتى أموت قال إن الملائكة تأتي وتجلس الي وتآنسني طبعا في ناسك لا يقعدون خلي أنا صدقت له لحديث البخاري أن عمران بن الحسين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حيا وقال له أسمع اصواتا تسلم علي قال تلك الملائكة يا عمران زور الملائكة كانت تسلم على رسول حي ما بيتونس معه فقال عمران قال فاكتويت عمل كي فانقطعت الأصوات قال فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له لقد انقطعت الأصوات عني قال لأنك اكتويت أيوة ما لا تحب الكي ما يحب الكيد الكي وين ورد في السنة فإن النبي كرهه قال وإني لا أكتوي وأنهى أمتي عن الكي لكن نهي كراها وليس نهي تحريم فلما ترك الكي عادت الأصوات إليه ويبدو إنه من الزمان ذاك ملازمه ابد التفرغ وبالتالي يقول ابن القيم هنا ودي درجه عاليه النقطه الجايه ليا الثاني, الثاني والأربعون من الاسباب دي درجه عاليه بقى والله هذا كلام رفيع شديد يقول ابن القيم ان مما يوجب الرضا أن تعلم أن منع الله لك عطاء أن تعلم أن منع الله لك عطاء إذا طلبت شيء وتمنيت شيء وتعلقت بشيء ومنعك الله إياه اعلم أنه منعك الشيء ولكنه أعطاك شيء آخر أن منع الله لك عطاء يا سلام كيف؟ كيف أولك له قال لك اتى رجل إلى سفيان الثوري وقال له دعوت الله كثيرا فلم يعطني لسألت الله كثير الله مداني لمن لسفيان الثوري رحمه الله قال له سفيان ماذا سألته سألت الله شنو قال سألته حانوتا في زول داير دكان بس بلل والنهار يا الله دكان يا الله دكان عناسيه قيس دا له دكان نافيه زول بس الله له نهار دكان قال له الله ما اداني فقال له سفيان الثوري منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا معناها لما منعك منعك لأنه في علمه عنده في الغيب أنه لو أعطاك أدرك فطالما أنه منعك ما يضرك مع منعه محسن بك منعك وأحسن إليك وبالتالي منع الله لك عطاء منع الله لك شنو عطاء ابن القيم حكى جصة عجيبة جدا قال في رجل سأل الله كثيرا أن يجاهد في سبيل الله فلم يوفق للجهاد يقول الله يا الله جاهد يا الله اجاهد يا الله اجاهد شو الكلام كيف فلم يجاهد فحز في نفسه وكان من العلماء يعني كين يقول الله لما يسحي ليلة كل ما يدور تتعصب معه فأراه الله في النوم أنه جاهد واسر وعذب فارتد عن دينه فاستيقظ من النوم وقد قنع بمنع الله له أنه عطاء أيها منع الله لك عطاء منعك ربك عطاءه لطفا لا لا بخلم الدكاكين شويه لا شكت الله دا دكاكين الله دا دكاكين باعوا في السجائر سجاير بجوس مبجوس حرام كانه بيبيع سموم سموم النيكوتين سم انت عارف في واحد شغال في بلشر بعض الشباب ناقشوه كويس الزول ده مثل السجاير ضربوه ليه بتشرب كم سجاره في اليوم ضربوه باليوم بال بال بال بس بالاسبوع بس بالسنة بس ما يتعاطاه متوسط المتعاطين للسجاير في السودان في سنه يذهب بهم الى العمره عن طريق الطائره لو لميت قيمت السجاير في سنه توديك عمره ما بالبحر بالطيارة اهرب شنو في ناس اجتمعوا خمسه اصدقاء قالوا كلما نزور نشتري سجاير نخد حق السجاير خدت حق السجاير في ظرف أسبوع ولا شهر ما بذكر اشتروا تر وضبحوه ووزعوه في الحلة تاني خلوا السجاير مرة واحدة تطاروا من السجاير الطير لها وبالتالي أقول العبد يجهل العواقب ولا يعرف المآلات وربك يختار لك ما هو خير لك في علمه هو وعنده هو وليس ما هو خير لك على حسب ما تتصور وعلى حسب ما رسمت في ذهنك أنت واضح الموابع حكى ابن رجب قصة عجيبة جدا عن أبو الفتح محمد بن الفتح الموصلي محمد بن الفتح الموصلي ده رجل عالم قال كان صائما فجاء إلى بيته فلم يجد ما يفطر به إلا الماء فلم يجد ما يفطر به إلا, شنو؟ إلا الماء أفطر خلاص جنع من الطعام طلب من الزوجة أن تأتيه بالمصباح ليطالع كتب التفسير فقالت له انتهى زيته المصباح انتهى شنو زيته فبكى، قالت لهم رأته أتبكي وأنت العالم الذي تعلم الناس الصبر والرضا قال بقيت فرحا لأنما أصابني لا يصيب الله به إلا انبياءه ورسله وأولياءه وأحباءه فبكيت هل أنا منهم حتى أفرح علق ابن رجب على كلامي أبي الفتح الفتح لمحمد الموسري من بيت شعر قال والمنع منه عطيه مقبوله والفقر اكرام وبر عاجل المنع من الله عطيه مقبوله والفقر اكرام وبر شنو وبر عاجل شوف الناس دي منظروك إذا الوقائع والأحداث أن منع الله لك أصله أن منع الله لك عطاء طيب قال لك ابن في النقطة دي قال وكان شعار الصالحين إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عدلت إلي عقوبته شوف النزد بعند الأمور كيف قلت أزور كنارا دعور كتيرة الناس ولده الله بيحبه يقول لك الله شنو بحبه وكان الزول بقى فقران يقول لك ده الله غضبان عليه يقول لك منه يقول لك منه يا أخي ما شو كان ده؟ باطل أورف لي باطل أرسلهم قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى مش معنى زول كوس الفقر لكن كان بيقيت فقير ما الزعزع يا سلام ما في زحزع وما تقول انا الله غضبان علي وانا قص وش وشوش فقر وما بسعت ذاتي ولا انا اصلا شقيان من يومي يا اخ قال لك منهم يا اخوانا قال لك اذا رايت الغنى مقبلا شعار الصالحين ذنب عجلت الي عقوبته أو عجل إلي عقوبته يعني بخاف ذولك الله بده ينتقم مني ولا شنو لما يجب. لما تجري في يده وبالتالي بدا من قيب عليك ويحدث عن عدم سؤال الناس شفت ما تسأل الناس اصلا أهم شيء تكون زوال عفيف ربنا ما قال عن بعض الناس فقرانين قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إن في ناس الواحد أصلاً ما بتحس إنه زول ده ما عنده ولا بكلم زول ولا بقول لزول. ولا بيستخل زول بعدين انت الناحية دي كانت من ناحية النظرية الموضوع ده ساحل لقد لك والله لو فلست ما كلم أي زول والله تتعصر وجوك ناس المدرسة دايرين الرسول وناس وين دايرين شنو وناس وين دايرين شنو وبتاع البقالة قال ليك دارين منك 150 ألف بس 150 ألف والله بعدين بتعرف حاجة بتعرف حاجة بتجاربت الشدة ساهم تقول لي والله انت انفلست واحد عندي لكي لا تأسوا على ما فأتكم ولا تفرحوا من ما كل عندي واحد يقول لك والله ما واحد والله الشدة لما يقب في المحكات العملية ها؟ انت بعدين بتقول ذاته الله ما أمر بها لك يعني, يعني نموت نموت الله نسمع أمر بخلك لك أن نكلم الناس ما ألف بحاجة الناس بالناس والكل برب العالمين لكن ده ما يعني ده ما وكان استعدى بالناس ما في حاجه الله في عبد العبد ما كان العبد في عبد الأخير لكن ما عن مقامات كلمة عن مقامات شنو؟ عن مقامات الكمل من الرجال وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد